بوك تو نتي تري ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون بي ساتسر مي أم الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان Ma Jag vet inte om han älskar mig Jag vet inte om han kommer tillbaka Jag vet inte om han ringer mig لا أدري, لا أدري إن كان سيخبرني. لا أدري إن كان سيخبرني. أمّهان أَلْسَكَ مَعِي. إن كان حقاً يحبني. إن كان حقاً يحبني. أمّهان كومت باكا. إن كان حقاً سيعود. إن كان حقاً سيعود. Om han ringer mig, Jag frågar mig. Om han tänker på mig. Jag frågar mig, mig. Om han har en annan. Jag undrar om han ljuger. Är han en löjlig? Jag undrar om han ljuger. Jag undrar Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han Jag om han ما إذا كان يفكر فيها حقا؟ ما إذا كان يفكر فيها حقاً؟ Om han har annan. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Om han säger sanningen. ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig لا ما كان يريدني فعلا ما كان يريدني فعلا Jag tvivlar på att han skriver till mig لا ما كان سيكتب لي إني أشك ما إذا كان سيكتب لي Jag tvivlar på att han vill gifta sig لا أشك ما إذا كان سيتزوجني إني أشك ما إذا كان سيتزوجني Om han verkligen tycker om mig ما إذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني؟ أمّه أن يكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. أمّه أن يفت شيم لي. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.